مدى نصف الساعة يتلو علينا القاد الشيخ أبولانين شعيشة ما يتيسره من سورة يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم on mm -hmm. I <laughs> Oh! Huan Well 국민 وان ج و ا ل One, اللوذ اس من بن سينا واه الله Why can't I Oh, okay. обучение Quan Can link, can link. tam baqran baqan What? But, um. علينا القارئ الشيخ أبو العنين شايشة